وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني من النار وإياكم بمنه وكرمه يا رب العالمين هذا هو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني في الفقه ووصلنا بحول الله عز وجل إلى كتاب الصيام <تصفيق> قال رحمه الله يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر فصلٌ يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور يجب صوم رمضان لأنه من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أن صوم رمضان ركن من أركان الدين ودليله قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس وفي رواية بني الإسلام على خمسة ومن بين هذه الأركان الخمسة صوم رمضان ومنها حديث جبريل عليه السلام عند مسلم وغيره لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر من بين الأركان التي ذكر صوم رمضان وكذلك الرجل حديث الطالح بن عبيد الله الرجل الأعرابي الذي جاء من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه شيء من كلامه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله سأله عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فبين له خمس صلوات في اليوم ثم بعد ذلك قال له وصيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع لا إلا أن تطوع ثم لما انتهى من الزكاة قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يعني على هذه المسائل التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والزكاة لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق وهذا حديث متفق عليه ثم الدليل إذن كما ذكرنا من الكتاب والسنة ومن الإجماع لأنه لا يعلم خلاف في وجوب صوم شهر رمضان أما متى فرض؟ فقد فرض صوم رمضان على القول الصحيح في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة من السنة الثانية للهجرة والصوم لغةً هو الإمساك الإمساك عن كل شيء يسمى صوماً من ذلك قال الله عز وجل. إني نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسي الله إني نظرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات والمفطرات التي سيأتي بيانها مما ورد به الشرع في النهار في النهار على الوجه المشروع ويلحق به كذلك الإمساك عن اللغو والرفاث والغيبة وغير ذلك من المسائل التي ينهى عنها الصائم فهذا هو الصوم في الشرع أو في الاصطلاح وفي الصيام فضل عوين وقد وردت أحاديث متعددة جدا في بيان فضل الصوم وفضل الصائم منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلا بعد الله بذلك بينه إلا بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا إلا بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفوف وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري المسلم وغيرهما وكذلك عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا إن للجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب باب خاص بالصائمين من أبواب الجنة وهذا حديث أيضا متفق عليه وكذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل لرؤية هلاله من عدل عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإن غم عليكم فاقدروا له هذا أصل في هذا الباب الذين نتكلم فيه وهو باب رؤية الهلال حديث متفق عليه وهو دليل على أن على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وكذلك على وجوب الفطر لرؤية هلال أول يوم من شوال والثبوت هنا الذي ذكره أهل العلم ثبوت الهلال يكون بالرؤية ولا يكون بحساب ولا بتنجيم لأن هذا الحديث يدل على هذه المسألة ويبين بأن الثبوت يكون بالرؤية لا بحساب المنجمين، وقد نهينا في الشرايع عن التكلف، ولا شك أن حساب المنجمين فيه تكلف، وإنما المطلوب منا هو أمر سهل للغاية وهو ثبوت الهلال بالرؤية، فمتى ثبتت؟ فمتى رؤية الهلال؟ فقد ثبت، حتى قال الباجي. رحمه الله تعالى أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية وكان معاصر ابن قال إن إجماع السلف حجة عليهم على من؟ على هؤلاء الذين يرون ثبوت الهلال بالتنجيم وبحساب النجوم والأرصاد وغير ذلك فقال إجماعوا السلف حجة عليهم وقال بعض أهل العلم هذا مذهب باطل يعني مذهب التنجيم والرؤية الفلكية هذا مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حذث وتخمين ليس فيها قطع والدليل على هذا كله والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني 29 مرة و30 مرة الشهر 29 أو 30 أو 30 إن أمة لا نكتب ولا نحسب وهو نص في الباب وهو نص في أن الثبوت يكون بالرؤية لا بحساب التنجيم وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمي كلاما لطيفا في هذا الباب وهو في رسالة له في الهلال وهي ضمن مجموعة الفتاوي رسالة له في بيان الهلال ورؤيته والرد على من قال بالتنجيم وغير ذلك قال ولا ريب أنه ثابت بالسنة الصحيحة والاتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم والمعتمد عليه كما أنه ضال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب ثم استطرض في بيان مسائل الحسابية فلكي لا ندخل في تفصيلها مسألة أخرى يذكرها الفقهاء إذا رأى شخص واحد الهلال فهل تلزمه هذه الرؤية بمعنى أنه يصوم ويفطر لهذه الرؤية أم لا تلزمه وهو مجبر باتباع ما عليه الجماعة على أقوال أولها أنه يصوم للرؤية ولكنه يفطر إذا, إذا رأى هلال شوال يفطر سرا وهذا قول الشافعي يعني لأن لا يحدث الفتنة بإفطاره أما الصوم فليس فيه الفتن قال إذا تفريق بين الصوم والإفطار فقال يصوم ولكنه يفطر سرا هذا القول الأول القول الثاني وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد أنه يصوم يعني يصوم برؤيته ولكنه لا يفطر إلا مع الناس لا يعتد برؤيته في الإفطار والقول الثالث هو أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس هذه الأقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والقول الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمين مؤتمدا في ذلك على حديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون هذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنان وقد فسر أهل العلم هذا الحديث بأن معناه أن الصوم والإفطار يكون مع الجماعة ومع عظم الناس والمسألة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمين مبنية على أصل وهو هل الهلال هو ما يستهل به الناس ويعرفونه برؤيته أم الهلال هو اسم لما يظهر في السماء وإن لم يره الناس هذا هو الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف. هل الهلال شيء يستهل به الناس ويرونه والشهر هو ما يشتهر بين الناس يعني مسألة مبنية على رؤية الناس له يعني الجماعة له ومعرفتهم به أم أن الهلال هو أمر ظاهر في السماء سواء رأاه الناس أم لم يروه لو رأيته وحدك فهذا يكفيك والصحيح هو القول الأول وهو أن الهلال كما هو ثابت في اللغة هو ما يستهل به الناس والشهر وما يشتهر بين الناس فكذلك كما أن الذي يرى هلالة الحجة وحده ولا يراه غيره من الناس فهذا لا يقف في عرفة وحده ثم ينحر في اليوم الثاني وحده ويرمي جمرة العقبة وحده ويتحلل من الحج وحده دون سائر الحاج هذا لا يفعل ولا يقوله أحد فكذلك الأمر بالنسبة للصيام فهذا هو قول الراجح وإن شئتم تفصيلا له إلى جانب مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام كذلك انظروا كتاب تمام مننا في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني فقد ذكر كلاما قريبا من هذا حديث ابن عمر الذي ذكرنا فيه صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته بيان فيه بيان أن يعني ظاهره ظاهر الحديث هو اشتراط رؤية الجميع له أن يعني الجميع يجب أن يرى الهلال ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعا لأن الإجماع على خلافه الإجماع على أن المراد من هذا الحديث هو ثبوت رؤية الهلال بواحد أو باثنين على خلاف سوف نذكره يعني برؤيته الواحد أو برؤية الاثنين فمن ذهب إلى أنه يكفي في رؤية الهلال العدل الواحد استدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال تراء الناس الهلال يعني تشوفوا لرؤيته واستعدوا لرؤيته تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه هذا حديث أخرجه أبو داود وصححه بعض أهل العلم وسكت عليه الحافظ في كتابه بلغ المرض وهو دليل واضح على الاكتفاء بخبر العدل الواحد في ثبوت الهلال هلال شهر رمضان وهذا القول هو قول طائفة من أهل العلم وتشترط فيه العدالة بطبيعة الحال وذهب الآخرون إلى وجوب اشتراط الاثنين إلى اشتراط عدلين اثنين قالوا لأنه شهادة والشهادة لا تكون إلا باثنين عدلين والصحيح هو القول الأول وهو الاكتفاء بخبر الواحد وأنه لا فرق في ذلك بين الصوم والإفطار وأنه يصام برؤية العدل الواحد ويفطر كذلك برؤية العدل الواحد لما قلنا هذا لضعف الدليل مع من قال بالعكس كل من قال بالعكس فليس له دليل صحيح قوي يعتمد عليه ويشهد الحدث الذي ذكرنا حديث آخر فيه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني رأيت الهلال هذا لا غير معروف جاء فقال إني رأيت الهلال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوم غدا أذن في الناس أن يصوموا هذا وهو حديث قوي في الباب وقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه كثير من أهل العلم وفيه نوع اضطراب في إسناده ولكن يعني به وبالحديث السابق حديث ابن عمر يتقوى الحديثان ليوصلنا إلى المطلوب وهو اشتراط العدل الواحد في ثبوت الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين وهذا واضح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهو هذا أمر واضح وليس في خلاف لأن وقت الصيام مضبوط بالشهر القمري والشهر القمري إما 29 وإما 30 فوجب عند الاشتباه أن يرجع إلى الأصل يعني عند الاشتباه وعدم رؤية الهلال يرجع إلى الأصل والأصل في هذه الحالة هو 30 يوما قوله ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالهم للأحاديث الكثيرة منها حديث أبي هريرة السابق الذي ذكرنا يعني ذكرناه في باب رمضان بالنسبة لهلال رمضان وكذلك الأمر بالنسبة لهلال شوال ومنها حديث ابن عمر الصحيح وهو متفق عليه إذا رأيتموه فأفطروا هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأفطروا وإذا فصوموا وإذا أيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدرو له. وعند الإمام مسلم كذلك في صحيحه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكمل العدة. أحاديث كلها في هذا نعم نعم فإن فهذه الأحاديث كلها تدل على هذا البهيم وهذه الأحاديث إما صريحة في ان المقصود هنا هو اكمال شهر شعبان يعني ان المقصود بالثلاثين هو شهر شعبان وإما ليست صريحة في ان المقصود هو رمضان ولكن فيها ما يفيد ان المقصود هو شهر رمضان وإما مجمالة في الشهرين معا سواء شهر شعبان أو شهر رمضان فالمقصود ان الاحاديث واضحة وليس فيها خلاف معطبة بل ليس فيها خلاف أصلا في ان عدة شهر رمضان سواء في الصوم أو في الإفطار فإما رؤية الهلال وإما إكمال عدة الشهر عدة شهر شعبان ثلاثين أو عدة شهر رمضان ثلاثين وإذا رآه أهل بلد لازم سائر البلاد الموافقة وهذا من المسائل التي اختلف فيها كثيرا وكفر فيها اللغط والجدال قديما وحديثا وهي مسألة اختلاف المطالع وهل يعتبر اختلاف المطالع في في ثبوت الشهر يعني شهر رمضان أو شهر شوال أم لا عبرة باختلاف المطالع بل إذا رآه أهل بلد فهو يلزم سائر البلاد وقد ذهب الناس في هذا إلى أقوال منها القول الأول وهو مذهب الجمهور جمهور أهل العلم هذا القول هو أنه إذا رؤية في بلد لازم حكمه جميع الناس إذا رؤية في بلد لازم حكمه جميع الناس هذا قول الجمهور القول الثاني هو اعتبار مسافة القصر اعتبار مسافة القصر يعني فيما دون مسافة القصر فإنهم يجب أن يتفقوا في الصوم والإفطار وفيما بعدها فكل كل يعني أناس لهم صومهم وإفطارهم القول الثالث اعتبار الأقاليم يعني بدأ المسافة القصر اعتبار الأقاليم وهذا كما ترون أمر يعني غير واضح بشكل أشكال بل هو فضفاض جدا القول الرابع أن لكل بلد رؤياتهم مطلقا يعني ليس هناك اعتبار لا بالأقاليم ولا ب المسافة القصر ولا أي شيء ولكن لكل بلد رؤياتهم مطلقا والقول الأخير هو العمل باختلاف المطالع وهذا قول عند الشافعي وقول عند الإمام أحمد يعني لا يبرد المطالع أي أهل بلد رأوا مطلعا يعني رأوا الهلال فهم يعملون به طيب القول الراجح من بين هذه الأقوال كلها هو القول الأول وهو قول الجمهور وقد استدل المخالفون وهم يعني من ذهبوا إلى اعتبار اختلاف المطالع استدلوا بحديث كريب قال خدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة وصاموا يعني رأوه وصاموا فقال يعني ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيره وغيرهم وقال الترمذي لما أخرجه العمل على هذا الحديث عند أهل العلم والجواب عن هذا الحديث هو أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم بل من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أن أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه يعني بمسألة إما الرؤية إما إكمال الثلاثين لأنه كيف قال فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه؟ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا أمرنا يعني أمرنا أن نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه؟ فهكذا يعني اسم إشارة هذا راجع إلى أقرب جملة لابن عباس وهي فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فإذاً هذا خطأ في الاستدلال يخطئ من يستدل بهذا الحديث في هذا البلد وهناك أيضا من قال بوجه من أوجه الجمع وهو وجه حسن في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سوف نراها وهي أن هذا الحديث خاص بحالة معينة وهي في الذي يعني صام على رؤية بلده فهمت صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أن أن أناس آخرين قد رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، فاستعمال هذا الحديث بهذا الباب هو أنه يكمل صيامه على حسب رؤيته، هو على حسب رؤية بلده، ولا يتدو بمخالفة أهل البلاد الأخرى له، فلا شك أن هذا الحديث موافق تماماً موافق لهذا الحال لهذه الحالة وليس فيه ما استدل به الآخرون على الاعتبار باختلاف المطالع أو شيء من هذا القبيل، فهذا وجه حسن في الجمع بين الأحاديث معنى أنه في هذه الحالة الخاصة يعمل بهذا الحديث أما في غيره من الحالات فيجب عدم اعتبار اختلاف المطالع بل إذا رأاه أهل بلد لازم البلاد الأخرى كلها الموافقة وهذا هو القول الذي ذكرناه قول الجمهور هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه لأنه تؤيد أحاديث عامة في الأمر بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي عامة لجميع المخاطبين المخاطب بها هي الأمة فجميع المخاطبين يعني مكلفون في هذا الأمر وليس هناك تفريق بين أهل بلد وأهل البلد الآخر أضف إلى هذا أن هذا هو قول جمهور أهل العلم ورجحه الأئمة المحققون أمثال شيخ الإسلام بن تيمية وأمثال الشوكاني واتبعه إلى ذلك صديق حسن خان في كثير من الكتب وصنف في ذلك الإمام الشوكاني رسالة في هذا الباب وكذلك انظروا رسالة للشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى اسمها توجيه الأنظار إلى توحيد المسلمين في الصيام والإفطار ففيها بيان أدلة طويلة جدا ومفصلة على هذه المسألة قوله ويجب وعلى الصائم النية قبل الفجر وعلى الصائم النية قبل الفجر يعني يجب تبييت النية قبل الفجر دليل ذلك حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والحديث مختلف فيه في إسناده أنه موقوف وهناك من قال أنه مرفوع ورجح كل فريق يعني إما الوقفة وإما الرافع وقال الإمام النابو رحمه الله تعالى وهو إمام في هذا الشأن قال في المجموع الحديث حسن الحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة يعني أن هناك ثقات قد رواه مرفوعا مع أن آخرين رواه موقوفا فهذه زيادة وهي زيادة من الثقة وكما تقرر في علم مصطلح الحديث الزيادة من الثقة مقبولة فوجب المصير إلى هذه الزيادة والقول بأنه روية تارة مرفوعا وتارة منقوفاً فهو ثابت على الوجهين وهو حديث حسن حصنه الإمام النووي كما رأينا وكذلك حصنه الشيخ الألباني رحفظه الله في كتابه إروع الغليل أما المخالفون لمسألة تبييت النية فأدلتهم ليست بالقوية منها أنهم استدلوا بحديث سلمة ابن الأكوع قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس يعني هذا في يوم عشرة أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عشرة يعني الظاهر فيه أنه ما كان اشتبيت النية قبل الفجر وهذا حديث متفق عليه ولكن غاية ما في هذا الحديث أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد الفجر فلا حرج عليه وهو يكمل الصيام يعني يصوم ذلك اليوم مع أنه لم يبيت النية قبل الفجر ولكن هذا هذه حالة خاصة كذلك وهي أنه لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد ظهور الفجر يعني وسط منها فهذا غاية ما في هذا الحديث وكذلك يقال أيضا أن صيام عاشوراء شيء وصيام رمضان شيء آخر وكثير من أهل العلم فرقوا بين الفرض والنفل في هذا الباب وكذلك من استدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإن إثم صائم ودخل يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث يعني هذا طعام مصنوع من تمر و... تمر وأقىط وغير ذلك وسمين وغيره فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل فأكل منه هذا حديث رواه مسلم فهذا هذا عام يعني ليس فيه عام من أن يكون بيت الصوم فهمت؟ فوجب أن يحمل هذا العام على المخصوص الذي فيه تبييت النية قبل الفجر أو يقال كذلك أن هناك فرقا بين الفرض والنفل وهذا القول يعني له أدلة معتبرة من الشرع وإن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا التفريق ولكن هناك أدلة تدل على أنه يعتبر في التفريق ولا يقاس صوم رمضان على صوم النفر النية كما ذكرنا في الصلاة معروفة هي القصد إلى الشيء فإذا قلنا النية يجب تبييت النية قبل الفجر فليس المقصود عندنا إن أنه يجب التلفظ بشيء معين أو أنك قبل الفجر يجب عليك أن تنوي لفظا أو كذا ولكن مجرد القصد إلى الشيء نية والنية محلها القلب فمجرد كونك يعني تتصحر يعني تأخذ سحورا معينا أكلا معينا من غير المعتاد ويعني هذا في حد ذاته قصد إلى الصوم ففي حد ذاته نية وكذلك اختلف أهل العلم هل آه تكفنية واحد لشهر رمضان كله أو يجب النية لكل يوم من الأيام وصار أن أصلا هذا الخلاف يعني غير قوي فالأصل هو أنك إذا ابتدأتش إذا ابتدأ شهر رمضان وأنت قاصد إلى صومه وليس عندك مانع من صومه وتقصد يعني في أن تغير يعني طريقة أكلك بأن تتصحى ثم بعد ذلك تصوم وغير ذلك هذه المسائل كلها تدل على أنك بيت نية تصوم الشهر كاملا فهذه لا شك أنها نية كاملة ولا ينبغي المبالغة في الوسوسة في باب النية بمعنى أنك في كل يوم هل نويت قبل فجر أم, أم لم أنوي وغير ذلك هذه من الوسوسات التي ليس لها أصل في الشرع مبطلات الصيام قال يبطل بالأكل والشرب وهذا لا خلاف فيه إن كان عمدا إن كان عمدا يعني الأكل والشرب هذا هذه مسألة إشمع أما النسيان فقد اختلف فيه أهل العلم والصحيح هو ما دلت عليه الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه فإنما الله أطعمه وسقاه وأصرح من هذا في ما نقصد إليه ما أخرجه الدارقطني بسند صححه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري وهو قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا عند الدارقطني من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو واضح وحديث أخرجه كما قلنا الدارقطني وأخرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم يعني من خزيمي في صحيحي وابن حبان في صحيحي والحاكم في المستدرك ولهذا الحديث الفاظ وطرق تشهد لهذا المعنى وهو أن الذي يفطر بالأكل والشرب ناسيا في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفار وهو مذهب الجمهور ومن خالف فيه فليس له دليل معتبر الجماع. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إن كان عمدا بل هو مسألة إجماع كذلك ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قال وما أهلكك, وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بالكفار والحديث طويل ومعروف وجاء في بعض, في بعض الروايات وصوم يوما مكانه طيب أما مع النسيان يعني من جامع نسيانا في شهر رمضان فالظاهر أنه كذلك يلحق بمن أكل وشرب ناسيا في شهر رمضان ويؤيده أن في حديث الدار قطني الحديث الذي أخرجه الدار من أفطر يوما من رمضان ناسيا قال من أفطر والفطر يكون بأي نوع من أنواع الأفطار سواء بالأكل والشرب أو بالجماع فهي إذن عامة في الأكل والشرب والجماع وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى إلحاق الجماع ناسيا بالأكل والشرب ناسيا وإن كان قد اختلف فيها أهل العلم ولم يختلفوا في الأكل والشرب لأن يعني الجماع ناسيا أمر صعب في الحقيقة صعب أن تنسى أن الشهر شهر رمضان فتجامع امرأتك لذلك بعض أهل الليل قال هذا نادر الوقوع ولكن إن وقع فنلحقه بالأكل والشرب ناسيا لما ورد في الحديث وهو واضح من أفطر يوما من رمضان ثم ها هنا مسائل لم يتعرض لها الشوكان رحمه الله تعالى وهي المضمضة والاستنشق مثلا فهذه لا خلاف في أنها لا تفطر فهما مشروعان للصائم باتفاق أهل العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يتمضمضون ويستنشقون ومع كونهم يصومون وما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فيه النهي عن المبالغة عن المبالغة في الاستنشاق عند الصوم وليس فيه النهي عن الاستنشاق هذا واضح السواك كذلك جائز بلا خلاف وبعض أهل العلم اختلفوا في كراهيته بعد الزوال فقالوا يكره أو على أقوال يعني على قولين يكره أو لا يكره ولكن الصحيح أنه لم يقوم دليل شرعي يدل على كراهيته ويقوى على معارضة الأحاديث التي تحض على السواك وأحاديث عموم أحاديث ونصوص السواك ذوق الطعام قال الشيخ الإسلام نتيم يعني جامعا في هذا الباب قال ذوق الطعام يكره لغير حاجة لغير حاجة لكن لا يفطره يعني أنه لا يفسد الط يفسده الصوم بل هو لغير حاجة يكره فقط وأما للحاجة فهو مثله مثل المضبط يعني للحاجة فهو حتى الكراهة تنتفي عنه الدهان كذلك يعني الدهن والمسائل التي تعمل فوق الجلد هذه أيضا لا تفطر لأنه لا دليل على كونها مفطرة ومثله الطيب كذلك لأنه لا دليل على كونه مفطرة بالنسبة للاكتحال كذلك ليس هناك دليل قوي يرجع إليه في أن الاكتحال يفطر في رمضان أو يفسد الصوم. وقد أخرج ابن ماجه ولكن بسند ضعيف اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو صائم ولكن سنده ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء يعني في باب الاكتحال مع الصوم لا يصح فيه شيء وكذلك هناك حديث قد يستدل به بعض الناس وهو حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج فهذا حديث ضعيف جدا مرفوعا ويعني يعني حديث واهي مرفوعا وقد صحح بعض أهل العلم وقفه ولكن هو حديث ضعيف يعني لا يحتج به فعدنا إلى غياب أي دليل على كون الاكتحان مفسدا للصوم وهذا المذهب هو قول أبي حنيفة والشافعي وذهب بعض أهل العلم والآخرين إلى خلاف ذلك. مسألة خروج الدم هل تفسد الصوم أم لا فيها تفصيل ما لا يمكن الاحتراز منه مثل الجرح أو الرعاف أو دم المستحاضة فهذه كلها لا تفطر لا تفطر أما بالنسبة للحائض والنفساء فهذا معروف أنها يحرم عليها الصيام. ثانيا الاحتجام الاحتجام يعني أخذ بعض الدم من العنق من الرقبة يعني لأنه فيه الصحة وكذا الاحتجام ويلحق به سحب الدم كما قاله بعض أهل العلم المعاصرين أفاده الشيخ ابن عثيمين وغيره أن سحب الدم يلحق بالاحتجام الأدلة فيه في الاحتجام متعرضة بعض الشيء فعن شداد بن أوس النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمدي وصححه كثير من أهل العلم بل قال الإمام السيوطي في الجامع الصغير إنه حديث متواتر وذهب الإمام أحمد اعتمادا على هذا الحديث وغيره أن الاحتجام مفطر ونقل شيخ الإسلام بن تيمية هذا القول عن بعض الأئمة الآخرين أمثال الإمام إسحاق وابن خزيمة وابن المنذر ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر يعني الأئمة الثلاثة وجمهور صحابه التابعين أن الحجامة لا تفطر واستدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم وهو صائم محرم وقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث الشداد بن أوس وعندهم أدلة على النسخ في مسألة تأخر الزمان وغير ذلك ويعني إن كان بعض أهل العلم قد طعنوا في هذا الحديث وقالوا زيادة صائم غير صحيحة وغير ذلك ولكن الحديث ثابت في البخاري وغيره ولا عبرة يعني بتوهيم الراوي كما ذكره كثير من أئمة العلم وأئمة الحديث واستذل كذلك بحديث أخرجه الإمام الضار قطني وقواه عن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم فهذا أيضا يدل على النسخ إن صح هذا الحديث وهو رجاله ثقات كما ذكر الدارقطني فهو ناسخ لحديث الشداد من أوس ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى وجه آخر من الجمع يعني غير النسخ وهو أن قال يجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروها في حق من يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للافطار ولا تكره في حق من لا يفطر بها فهذا وجمع الإمام الشوكاني ولكن هذا الجمع مبني على أن العلة من تحريم أو كراهية الاحتجام هي الضعف الذي يشعر به الذي يحتجم ويؤدي به قد يؤدي به ذلك إلى الإفطار وهذه العلة في الحقيقة غير منصوص عليها ولكن هي المتبادرة إلى الذهن هي المتبادرة إلى الذهن قال والقيء عمدا الحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي وهذا حديث صحيح صححه الحاكم عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء بل حكى كثير من أهل العلم إجماع على أن من تعمد القيء أفسد صومه حكى ذلك ابن المنذر وحكاه الخطابي وذكر ابن قدامة في المغني أنه قول عامة أهل العلم ونقل الإجماع ابن حزم قال هذا فيه إجماع متيقن وإن كان قد خالف فيه بعض العلم ولكنه يعني خلاف ضعيف جدا لا يعتبر فإذا الصحيح هو هذا التفصيل الذي جاء في الحديث وهو أن من ذرعه القيء يعني غالب عليه فإنه ليس عليه قضاء أما من تعمد القيئة بأن استقاء فهذا عليه القضاء ويحرم الوصال وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرها لا دعياء لذكرها فهي معروفة عندكم وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار لحديث المجامع في رمضان الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هلكتو إلى آخر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثمر فقال تصدق بهذا قال فهل على أفقار منا؟ فما بين اللابتين أهل بيت أحوج منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال ذهب فأطعمه أهلك وهذا حديث ثابت في الصحيحين وهو واضح في أن هذه الكفارة في الذي يفطر في شهر رمضان عمدا ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وهو حديث ثابت في الصحيحين وأحاديث أخرى متعددة في السحور كذلك منها ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحوره صلى الله عليه وآله وسلم ودخوله في الصلاة بين السحور والصلاة ما قدر ما يقرأ فيه الرجل خمسين آية من القرآن ف هذا يدل على مسألة تأخير السحور وهذا آخر ما نذكره اليوم في الصيام ونكمل الباقي في الحصة المقبلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عليه القضاء أيه عليه القضاء فليقبل كما في الحديث أيوه ايش نقنتي من استقع لا, لا من زرعه القيه هذا لا قضاء علي ايوه <تصفيق> ايوه لا قضاء علي وده قلناه في الحديث واضح في الحديث مم... أيوه. مم... انا, أنا تعمدت وقل اذكر المسألة الأخرى لانه لم يترجح لي شيء من المسألتين فمن قال بأن المقصود هو الجماع فقط ذهب إلى ظاهر الحديث وقال لا دليل على الأكل والشرب وقال القياس في العبادات باطل <تصفيق> <تصفيق> له فيه أنه جامع هذا الحديث الذي فيه الكفارة فيه أنه هو جامع هل يلحق به من أكل وشرب؟ القياس في العبادات باطل ولكن ما أدري لأن هناك مسائل أخرى تدخل في هذا الباب رأيت كلام الشيخ الإسلام في الباب يعني يجعلك تتورع في المسألة لا تجزم فيها صعب ششوي مش سعب أنت عمت أن لا أذكرها أصلا تقريبا تقريبا تقريبا تقريبا تقريبا <تضرية دي عمي> حنون لا نتكلم عن قضاء نتكلم عن هي الكفارة فهمني الكفارة أم قضاء شيء آخر <تضرية> أيوة أيوة أوله الرقابة ثم الشارة ثم ثمانية وستين كفارة يعني ما ما استطعت أنا أوضح إحنا ما, ما أدري قرأت كلام شيخ الإسلام فغضنيه من <تصفيق> نعم، نعم، شنو هذا؟ لا لا، أيه هو نعم، مثل الذي ما أدري أكل أو يشرب عندن أو يخط يفطر, يفطر عندن بصفة عامة إذا كان يعلم بأن هذا يفطر فمثل الذي يفطر عندن لا في مسألة مرتهينا نذكرها هذه شيء خاص. يعني في هذه الحالة في هذه الحالة ليئثم إن لم إن كانت عنده حاجة لهذه المسألة من مرض أو غيره شك ليش لا ليئثم ولكن يبقى الحديث على الظاهري وقد يتصور هذه المسألة قد يتصور أنه <تصفيق> يستقي <تصفيق> لا هو واضح في الحديث واضح في الحديث على حرمته على حرمته <تصفيق> ممكن هو أفطر ما أدري لا هو فيه أن اللي فيه الدليل اللي فيه هو أنه يجب عليه القضاء معنى يجب عليه القضاء أنه أفسد يومه معنى أفسد صيام يومه أنه أفطر عمدا هو هذا فالإفطار عمدا فيه إذن هذا هو الواضح يعني شيء يجرؤ إلى شيء بقي أنه لك حاجة هذا ما تكلم فيه هاي أولاً أولاً القائد التي ذكرناه هي الحديث واضح في المسألة وهي إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يك إنما هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين أو ثلاثين فواضح في الشهر في فإن الشهر ما تناعملوش في حساب المنجمين أو كذا وإنما هو بالرؤية هذا هو الأصل مش مسألة فقط التكليف أو كذا. أما مسألة الصلاة فالظاهر أيضاً أنه يعمل بها يعمل فيها بالمواقيت التي ذكرها الحديث التي وردت في الحديث وهي مثلاً الغروب هو غياب القرص الشمس غيابه كاملاً وكذا مسألة هذا النوع العشاء هو ما غيب الشفق الأحمر إلى غير ذلك ولكن ليس فيها هذا الدليل في الصيام إذن فقد يقال بالحساب في هذا الباب نحن لم نعتمد فقط على مسألة التكليف وكذا نعتمد. أما فوق هذا مسألة رؤية الهلال فوق هذا مسألة نحن أمة أمية وأنه واضح تقول لك صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته واضح في الرؤية كيف كيف تلحق التنجيم حسب الفلك والتنجيم بالرؤية وهذه عبادة من العبادات. قال صوموا لرؤيته ما فيهاش دليل في هكذا قالك الوقت هو هذا ما قالش أنه لرؤيته مثلا كاين فرق ما قالش لي رؤيتي كذا وكذا كاين فرق واضح في الحديث وكذا مع مرات واضح تيقول لك نحن ام ليش قال نحن امه اميه لا نحسب ولا نكتب لهذا يعني لا نحسب يعني ما عندناش حساب النجوم. النجوم ما ظنش حساب النجوم ما ظهر إلا في الوقت الأخير بل هو في مدى زمن طويل ومنجمون ينجمون حديث يبقى على ظاهرة حديث يبقى على ظاهرة أما هذه الساعة أو هذه السامة ما نشهد تقسيم هذا نحن في الحديث. ما قال لك أن العلة هي التكليف ما قلتش أنا أنا قلت ذكرتها قبل من قال لك أن علة هذا الحديث بالذات اللي من أجل قال إننا أمتهنا نحتو نحصوف أقتروها هكذا وهكذا أن العلة هنا هي المشقة وكذا غير منصوص عليه. إنه مظهر الحديث قال الظاهر. بل يعني المسألة أظن إن ما يصير يكون فيها أصلا خلاف. يعني من خالف فيها لم يأتي بالطائل لأن الحديث نص في الموضوع ماشي محتمل أو كذا هو النص قال لك ما تحسبش. نص بواضح الموضوع. لذلك إجماع السلف كذلك للحكة والباجي وغيره من ما هو من هذا؟ أيوة داك شيء عادة يختلف في العلم كثيرا، فتعمل بالأحواض الله أعلم. أحواض لله. يعني الإفطار عندن أيوة. كاش اي في كلين اني انا ما رجحت فهمت انا ما رجحت شيء ان ترجح لك شيء وظهر مم. لك الدليل فعل بي. ولكن في الغالب تجد المصاوب ترجح لأنه يحتاج إلى الحاق شيء بين الأكل الاكل تحتاج إلى هذا لأن هذه أمور غير منصوص عليها اللي منصوص عليه في بالقضاء والكفار وكذا هو الجماع بالنسبه للاكل والشرب هذا مساله غير منصوص عليها فتحتاج الى كلين وتجد عاده كان أهلاً أذكر م. ما أدرى وإيش غادي يجي من بعد أظن ما ديش مش فيها؟ ما فيها شيء اي ولا شيء فيه ما غاديش يشج من بعد طيب ما تذكرتهاش ما واضح ما فيها شيء يعني أنه من كان مش إيش أيوه لا شيء أنا وذاك شيء وحدك صومكم يوم صومكم يوم ما تصومون وفطركم يوم ما تفطرن بما ناق مع الجماعة إذا إذا ويبقى انتصار شديد وراءه إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا ولا رجحها شيخ الاسلام وجاءت بالعدل العدل لرؤية الناس اجماع ماشي لك وحدك فهمتي العدل اللي نفرض اللي نفرض دابا ان الناس ما شافوش الهلال ياك وقال لك غدا غادي غادي نكملوا شعبان نكملوا شعبان ديالنا ما كاين صيام في البات غدا وانت طلعتي فوق السطح وشفتيه الناس كلهم خالفينك الا مشيتي وقلتيها لمتبعك واه ما تتبعوكش لا تلزمك لا مسألة مختلفة ما تبقاش تـ تـ لا تخلط بين الأمرين أنت لا تلزمك رؤيتك وحدة بالتأمل مع الناس إذا شفتها سير عندهم وقولها طيب عملوا بما قلت بها ونعمت أولي سبب ما عملوش بك تعمل برؤية الناس لأن صومكم يوم ما تصومون فضلكم إذا تلزمك في حالة واحدة قوي لكنت بواحدك في مكان بعيد وكذا ولا ما يمكنش تتصل بالناس وكذا في هذه الحالة تعملوا بهم بقي وهذا لم أذكره بقي شيء وهذا لم أذكره وأن في مسألة اختلاف المطالع هو هذا القول الراجح الذي ذكرنا ولكن يجب مراعات عدم احداث الفتن بهذا وذكره كثير من أهل الأئمة وغيرهم وتجد له أصلا عند الأئمة السابقين فمثلا كما ذكرنا الإمام الشافعي في مسألة أخرى دين أن رؤيتك أنت لا تلزمك، قال يفطر سرا قال لي عدم احداث الفتن وذكره كثير من أهلين إنه مسألة الفتنة في باب الصوم الإفطى لها أصل عند الأئمة المتقدمين فكذلك في باب اختلاف المطالئ لا تحدث فتنة بهذا المسألة يعني ما ترجح لديك تعمل به وإن سألك السائل تبين له الترجح الفقهي ولكن لا تحدث فتنة بها Igen, no. كذلك نظر نظر على حساب فقوله ما جاء في الحديث مثلا في ستة من, من شوال قال من صام رمضان و أتبعها ستة من شوال فهو عام ستة من شوال فهمت فإذا يجزئه في هذه الأيام ستة من شوال أن يصيى من آخر ولو بنية أخرى وهذا مثله لكي تفهم المسألة مثل الذي يأتي إلى المسجد فيصلي مثلا غير تدخل يصلي ما أدرى شو النراقب عنده مثلاً فهذه تجزئه في تحية المسجد، فهمت؟ لأنه الحديث هش فيه وأنه اللي وصل خص ما يجلس حتى حتى يصلي ركعتين، فهمت؟ فإن فعلها بنية أخرى أجزأته عن هذه المسألة، فكذلك في قوله ستة من شوال، فكيف ما أتبعته ديك ستة من شوال بأي نية أخرى فهي تجزئك عن تلك الست من شوال، فيجب النظر دائماً أن المسألة متعلقة بكيف المسألة أم مسألة هكذا بنيتين فيها نظر. كذلك. <تصفيق> إن شاء الله لا مثلا لا لا إن كانت لا لا تجزئه مثلاً مثلاً لأن النية لما هي مع مولا للتفرق بين العبادات أو للتفرق بين العبادة والعادة هذه النية تعرف النية عند الفقهاء التفرق بين العبادات مثل الذي يصل لأربع ركعات في وقت الظهر قد تكون هذه الركعات هي صلاة الظهر وقد تكون السن الراتبة للظهر وقد تكون العصر مقدما وما أدري فهذه النية جاءت للتفريق بينها فتتفرق قبلها النية تقصد تقصد تقصد يعني العبادة معينة طيب النية عملها للتفريق بينها ايوه صح صار استخرا شيء اخر ايوه صح هذا استخرا صح هذا هذا هذا صحيح في صرف استخرا ولكن ما تاخذهاش قاعده مثلا ما تنسوا الراتبه مع فريضه قبل ما ادري شي حاجه بحال هكا يعني على كيف جاء كيف جا, جا النص على الليبات ما, ما إياه الألبانك تمامين وهو جمع الحسن في مبارده أنه هذا الجمع بمعنى أنه في هذه الحالة تعملوا بهذا الحديث بحديث كوري ولا ينافي أنك في الحالات الأخرى تعملوا بعموم الحديث وهو عدم اعتبار المطالع هذا واضح وليس أنك في <تصفيق> هذه كيف تصومون ماشي ما كاينش تصومون اوكي أن انت تصوم على بلادك بلى قطعنا ديال الاطراف صار مو يوم قبل ذلك أنت تتكمل على بلادك هذا هو الجمع هذا هو الجمل اللي قلناه هذا حديث كريب لأن كريب جاء عند بن عباس قال لي انا راه صمنا ليلة الجمعة قال لي بن عباس لا صمنا ليلة السبت وغادي نكملوا على ليله السبت ما دياش بالصيام ديالكم نتوما ليله الجمعه وغيره انت اذا هذا هو الحالة اللي هي أنك تع الى وصلك في وسط رمضان شي خبر هذا لا تعتدوا به مع أنه في الحالة العامة تلزمك رؤية البلاد الأخرى ولكن في هذه الحالة الجيل أنك فوست رمضان يعني مثلا إذا فضر أن الشخص عنه يعني هذا هو اللي اللقص يذهب إليك لا يعني إليه. لا. أنه يفضر مع, مع البرد ثم يكمل يوما إن بقي لا تكملوا بلك اللي بديتي مثلا أكملت مع بلديك أكمل مع بلديك مم. هذا هو القول الله عنه <تصفيق> عمدا عليه الكفارة نعم هذا ما ذكرنا ذكرناه في الحديث هذا سؤال. من جامع عمدا عليه الكفارة نعم هذا هو حديث المجامع في رمضان في اللي جاء أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة كانت إحدى النساء صائمة متطوعة فحاضت قبل المغرب فهل عليها القضاء أدم بني على أنك هل أنت حر في بالنسبة للنفل هل أنت حر في يومك إن شئت أكملته وإن شئت لم تكمله أم لا؟ والقول الصحيح إن شاء الله هو أنك فعلا أنت حر يعني إن شئت أتممت صومك وإن شئت فلا خلافا للمالكية وغيرهم الذين يقولون إذا نويت وإن كان نفلا ولكن نويت أن تصومه فقد وجب عليك وعليه فيجب أن تقضيه وهذا قول والله أعلم ضعيف نعم هذا القول قلص صحيح مما مم. أنا وليس عليه القول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدهم ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين.